Անունդ էս է քո All-nuh đào, nuh-nuh, nuh-nuh, ars presidency loreen, nduh Whoa! والرشات والنخل والزر sh sure. Healthy required ooh only Nothing is hidden հող եող հող Thank <laughs> you. فكم <تصفيق> موضوع a wow. No yeah. أما اشتمدت عليه أعوام هما ما لا وجود Old man. حر والمجنون يا طه إلا أن يكون ميتة نودما نصفوفا ونحمخ أَوْلَى النَّشْءِ مَكِينُ الزَّوْجَيْنِ شَيْنًا وَهُوَ بِجَنَّتِهِ for a man Uh oh! a z فإن كذلك فطر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرج بأسه عن القرن mon se ya pouzon la Oh, <laughs> ولولن اهل ولا